الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين واسال الله العظيم ان يغفر ذنوبنا وان يتقبل عملنا وان يجعلنا من المقبولين الفائزين وبعد ايها الاحبه فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم الى حكايه جديده من حكايات رمضانيه وحكايه اليوم من داخل بيوت احد الصحابه الاجلاء تعالوا نسمع القصه على لسان ربة البيت وهو بيت سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرج الشيخان عن زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا قالت كنت في المسجد فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حلي كنا يعني يأمر النساء بالصدقه ولو من الحلي الذي تلبسه النساء وكانت زينب رضي الله عنها تنفق على عبد الله على زوجها عبد الله وايتام في حجرها ايتام كانت تربيهم ليس اولادها لكن كعادة بيوت المسلمين كانوا يؤوون الايتام وينفقون عليهم فقالت لعبد الله قالت لزوجها عبد الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يجزي عني ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري يعني هل هذا يكفي ويدخلني في قول النبي تصدقنا ولو من حلي كنت اي يجزي عني ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري من الصدقه قال بل سليه انت قالت فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا على بابه امراه حاجتها مثل حاجتي فقلنا لبلال اسال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سل لنا النبي صلى الله عليه وسلم اي يجزي عني ان انفق على زوجي وعلى ايتام في حجري ولا تخبر بنا يعني قال لبلال ما تقولش للنبي صلى الله عليه وسلم احنا مين فدخل بلال فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي من هما طبعا لم يجد بلال لا يستطيع ان يقول للنبي ان هذا سر وانهما اخبرتاني بكذا انما يجب عليه ان يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زينب قال اي الزينب قال امراه ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لها اجران اجر الصا اجر القرابه واجر الصدقه اجر القرابه واجر الصدقه في روايه في صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي يكن قالت زينب فرجأت الى عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد يعني فقير ليس لكمال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه فاتيه فاساله فان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيركم ان كانت الصدقه فيكم يعني تصاح والا حولت الصدقه الى غيركم قالت فقال لي عبد الله بلئته انت فاساليه وذكرت قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه روايه في روايه اخرى ايضا لامراه ابن مسعود وهي كانت امراه صناعه يدي يعني كانت امراه بيدها صنعها تغزل او تنسج او تفعل شيئا يدر عليها دخلا كان لها دخل قالت فكانت تنفق عليه وعلى ايتام في حجر او على ولد من صنعتها فقلت لعبد الله بن مسعود لقد شغلتني انت وولدك عن الصدقه انت ومن ربهم عندنا شغلتموني عن الصدقه فما استطيع ان اتصدق معكم بشيء فقال لها عبد الله وبالمناسبه عبد الله كان من فقهاء الصحابه ويفهم كلام رسول الله فهما دقيقا قال لها عبد الله والله ما احب ان لم يكن لك في ذلك اجر ان تفعليه اذا ما كنتش حتاخدي اجر وثواب من الله بانفاقك علي وعلى الايتام الذين نربيهم فلا فلا تفعلي ولا تتصدقي علينا فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه ذات صنعه ابيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقه غيرها وقد شغلوني عن الصدقه فما استطيع ان اتصدق بشيء فهل لي من اجر ان انفقت عليهم او فيما انفقت عليهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي عليهم فاما لك في ذلك اجر او فان لك في ذلك اجر ما انفقت عليهم يعني ما تنفقينه عليهم لك بذلك الاجر هذه يعني بعض روايات القصه التي تكشف لنا عن صوره مهمه جدا حرص الاسلام على تكوينها في البيوت وفي الاسر المسلمه الاسلام حريص على تكوين المجتمع النموذجي الفاضل آآ آآ الذي يتربى فيه الرجل والمراه على التراحم والتكافل وبخاصه في مجال الاسره وفي هذه القصه صوره واقعيه لما يجب ان يكون عليه البيت المسلم ولما يجب ان تكون عليه الاسره الكريمه من تسارع في الخير وتسابق في الطاعه وتعاونا على البر وتكافل وتعاون فيما بينهم حقيقه هذا البيت يمثل صوره من صور بيوت كثيرا نعيشها الان ربما تكون المراه اكثر دخلا من الرجل ربما تكون اغنى من الرجل ربما الرجل يكون فقيرا ربما يكون مريضا ربما يكون ذا عذر وتكون المراه هي صاحبه المال وهي القادره على الانفاق وهي صاحبه المرتب العالي ونحو هذا هذه صوره تجسد مثل هذا المعنى صحيح ان كثير من بيوتنا الان للاسف اذا وجدت فيها مثل هذه الحاله تحدث مشاكل وتتكبر المراه وتتطاول على زوجها ويكون في في البيت نوع من التنافر بين الزوجين وربما تمتنع المراه من الانفاق الى اخر ما هنالك وحقيقه ان الاسلام هنا يعطينا صوره لما يجب ان يكون عليه البيت من التكافل والتعاون والتراحم فيحض كلا الزوجين على ان يعمل على اسعاد الزوج الاخر فيما يخص بمال المراه الاسلام جعل مال المراه مالا مستقلا ولم يلزمها بالانفاق هذا معروف وانفاقها على البيت عمل تطوعي لا باس بذلك لكن هذا العمل التطوعي مطلوب ويكون مفيدا ويحافظ على تماسك الاسره وعلى بقائها بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشجع النساء على ان يكون لهن اسهام في البيوت وفي الانفاق على البيت يعتبر للمراه ذلك اجرين او يعد اجرين للمراه في ذلك اجر القرابه واجر الصدقه وهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم انه المراه تكون في عون زوجها كما يكون زوجها هو المسؤول عن الانفاق عنها وايضا نلاحظ ايضا هنا شيئا اخر في القصه حرص شديد جدا من عبد الله بن مسعود وزوجته ومن الصحابه على ان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحرض لهم ما ياخدش المساله كده كل مساله فيها شيء من الاشتباه والشك على طول ياكلون الامر الى عالمه ولذلك طلبت منه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تذهب هي وتسال النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت وسالت وفي بعض الروايات ان ان بلالا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضه ان انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وكانها سالت النبي عن طريق بلال واخبرها بلال ثم لم يطمئن قلبها الا ان تسال رسول الله وتسمع باذنيها فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لها ان ما قاله زوجها عبد الله صواب وهو ان لها اجر في انفاقها عليه وعلى الايتام الذين يربونهم وبذلك يتعاون الزوجان على اسعاد البيت وعلى الطاعه في بعض روايات القصه ان السيده زينب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني سمعت منك مقاله فرجعت الى ابن مسعود فحدثته واخذت حليا لي اتقرب به الى الله واليك يعني اول ما سمعت راحت مباشره اخذت الحلي وخرجت لتتقرب به الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لي عبد الله بن مسعود هي تفعل هذا تقر رجاء الا يجعلنا الله من اهل النار فقال لي ابن مسعود تصدقي به علي وعلى ابني فانا له موضع يعني نحن اهل فاق وقال حاجه ونحن اولى من ان تتصدقي على غيرنا فقلت حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فانهم له موضع هذه كلها روايات تبين ما كان عليه هؤلاء النسوه من المسارعه الى استجابه الامر الله من التعاون في انجاح البيت من التعاون في الانفاق على البيت في تحمل اعباء الحياة في تقاسم هم الانفاق على الاسرة بما يحفظ البيوت ويحقق الخير في الدنيا والاخرة وهذا ما يجب ان ينتبه اليه الازواج والزوجات وبخاصة حين تكون الزوجة عاملة وصاحبة مال وصاحبة راتب هذا امر من التعاون ليس معنى ان الاسلام جعل الانفاق انفاقها طبعيا انها تكنز مالها وتخبئه ولا تنفق على اولادها بل تسائل زوجها وتنفق على ولدها وتستثمر في ذلك عند الله رب العالمين فان للمرأة التي تفعل هذا اجرين اجر القرابة واجر الصدقة اسأل الله العظيم ان يوفقنا لما يحب ويرضاه وان يسعد بيوتنا بالحب والتعاون وان يملأها بالمحبة والرحمة والمودة وان يملأها بالمحبة والرحمة والمودة والى لقاء اخرى استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين